بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا مَا أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية نهلكنا فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا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 أن تكونا من الخالدين وقاسماهما اني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءات ما سناتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الا منهكما عن تلك الشجره واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا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 ونجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل مر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هداء وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرف تبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كن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 لا غيره أفلا ت التق قال الم الذيينَكفروا م من قَِه إ لنراك في سَفغة وإن لنظننك منِ الكذبين قال ياقوم ليسَ ب سفغَة ولكن َرسُولُ مِ الربّ العالمين وبلغكم ررساتِ ربي وأنا لكم ناصحونَ مين أو عجبتم جاءكمم ذك منرببّكم على رجل مِنكمم ليذِرَك واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سمعين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 واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يريثون الأرض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 الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوزنا من قبل اتاتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينذر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنن ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان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 قال ان قوم تجهلون انها اولئك متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين واذا جيناكم من ال فرعون يسومنكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30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 فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في للواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقل الواحة وأخذ برأس أخيه جره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي لعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا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 فآامِوا بالَّ وَرسونِهِ النَّبي إ م الذي ي منوا بالله وَكانمات والاتبوه علكم تحتدونون ومنْ ق موساء أَّ يهدون بالالحقّ وَوب عدلون وقدناهُ مثنة ييعشرة أصبحط مما وَوحن إلى مس استَسققومه أن ضب ع صك الحجر فن بنجست من ثنت عشرة عينا قدعلمم ك كل أنااسشر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 وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوقذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة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 تقولوا يوم القيامةةِ إ ك عن هذا غافلين أو تقول إنما شرك آباءنا مِ قبل وَوك ذّيةة من بعدهم فَته للكنا بما ف المبطنون وكذكَ نُ فصل لايات وَلاعلمهُم يرجعون وط عليهه نب الذي آتنهُ آياتنا فَ منها ف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 يظلم ما يهدِ الله فَهُو المهتدي وما يظلل الفَأولائكهُ الخاسِرون وَلاقد ضَأنا لجه م كثيرًا من الجنّ والس هم قوب لا يفقون به وَلَهُ عيون ال لا يبصِرون بِه وَلَهُ آذ لا ييسعون بهه أولائك كَ امِبلهم أضل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 <تغيانهم> يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إن ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا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 يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله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 عكم من السمائ ما يطهركم به ويذكم جز الشيطان والربط علىقل بكم وويثبتت به قدام يح رب كيل الملاائكة أن معكم فثبّ الذين آموا سأقي فيقلوب الذين كفر الربة فضبوا فقال عناقي وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ش الله ورسله وما يشااقق الله ورسهُ فإن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 قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي أحرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز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 عجيز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه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 يُكْمِلُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاء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 يا أي الذينَ آمنوا إن كثيرًا منِنَ الْحبارِ والحبانانِ لايا كلونَ أمو الناسَّ ب بالالبااطن وَيصُدون عن سَب للله والذن يكنزونَ الذنبَوف الضَّة وَلا يوم فقُونها في سبيل للله فَبَشرهمم بعذاابليم يوم يحم عليهه في نارجَه النَّما فتُكوا ب جهمم وجنوبهم وَظهورهمم هذا ما كزتُمآف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 طوعا وكرها لن يتقبل منكم ان كنتم فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالله و ولا ياتون الصلاه إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا و أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجيدون ملجأ نوم غارات نوم الدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوتين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 بما في قوا بههمم قهزئ إ الله مُخررجما تتحذرون ولان سألتم لا يقول إ إ ما كُن نَخوضوا وَنلعب قُ بله وَآياته ورسوله كم تستزئون لا تعتذروا قدكَ فرَتم بعد إمانكم إ يعفطائفَة مننك تعدذَب طائفَة ب بأنم كانون مجرمين المنافون والمنافقاتُبعضهم منبعضية مرون بالمكري يننهون عن المعروف ويق بضون أي هم س الله فَنسهم إن المنافقين هم الفاسق عد الله المنافقين والمنافقات والكفاارنااررجه النَّ م خالدينين فيها هي حسبهم ولاعنهم الله ولاهم عذابُم مقيم كل الذيذين من قبلكم كانوا شد منكم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 يَحْلُمُ وَهَمُّه بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَأَنَّىٰ يَتُوبُ وَيَكُونُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا لَيُعَذِّبَنَّهُمُ اللَّهُ عَذَابًا نَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ